قول أحبتي طوبان عابد يقدم للجنان وما راها ولم يعب بدنيا حيالات وقد عرضت عليه وقد أباه فحياته لله عابدا وخل الناس كي يرضي الإله وجاهد نفسه فعل المعاصي وعما وَجَاءَ إِلَى مَلِيكِ النَّاسِ يَوْمًا بِهِ تَجْثُ الْخَلَائِقُ مِنْ عَنَاهَا وَنَادَاهُ الْكَرِيمُ هَلُمَّ عَبْدِي وَهَبْتُكَ جَنَّةِ مُلْكًا وَجَاءَ وان سلام واثواب الحرير